من كل جمال وذاك الحسن مسراكي هذه تغارد أسحر إن لها أدقون في الخير باتت أدام الله مسعاك اليوم يوم زفاف بات يرقبه من سار مع معتجلا بالحسن يا قد أشرقت روحي البيضاء وبتهجات مما أتيت ولا أحل الحب أرواكي فلتصعدي في سماء الخير وانطلقي وليبلغ القمة الشماء رمكى من قلبي يار حديث لست أخنقه إلا لأبعث بعد القول من داكي يروح يار ونبض القول في ومق لله أنت وما بالخير أحلاكي هدي التحايا إليك الآن قد برزت زهوا رؤاك وعين الله ترعاك اراعه شده توسط وبسایت سنت دانلود